إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أسوك لتحملهم قل تلا أجد قل تلا أجد ما أحملكم عليه تولوا فولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغليا رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون